وهو الذي خلق السماوات والأرض في شتة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا بَلَ إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَا لَفِي شَكٍّ مّبِينٍ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّفِئٍ اعجودت لا يقولون ما يحدث الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا ثم نزحناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أفقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضًا مِّنْ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَالضَّ ام بِصَدْرِكَ ان يَقُولوا لولا انزل عليكن ز ن او جاء معه ملك اننا انذار والله على كل شيء وكيل